لك يا حبيبي خانتني الليال علي لم تخبي وبعيونك كلام عاشق انت يا قلبي دايب بالغرام الغرام دايب في الغرام يا حبيبي خانتني الليال علي لم تخبي وبعيونك كلام عاشق انت يا قلبي All <muchas> ثل ليالي شغلوني العشاء ما سألوا عن حالي يا نار الاشواق وبعدو على غالي وانا دايما مشتاق دايما مشتا شغلوني العشاء ما سألوا عن حالي يا نار الاشواق وبعدو على غالي وانا دم سن اللي راح يا قلب ارتاح هي كل غرام لا يشيل همام ولا بيتغدى يوم ولا ترتاح دم سن اللي راح يا قلب ارتاح Ensalliera, ensalliera.